سمع الله لمن حمده اللهم انا نستعينك ونستهديك ونعوذ بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتول لنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا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 وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك هذا الجلال والإكرام اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وشو الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاص وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا من تسمع دعانا وترى مكاننا إلهانا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ رب غيرك فيرجى اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم من الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا مريض الا شفيت ولا مبتلى الا عافيت ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق رئيس الدولة لما تحبه وترضاه وايده وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك هذا الجلال والكرام اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عن واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم